Bismillahirrahmanirrahim Idza jaa'a al-munafiquna qaaloo nashhadu innaka larasuulullah wallahu ya'lamu innaka larasuuluhu wallahu yashhadu innal munafiqeen lakadiboon Ittahadu aymanuhum تَمْ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم واتلهم الله أنا يؤفكون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 وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَهُؤَلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولَ رَبِّ لَو لَأَأَخَّرْتَنِي إِلَى